111. وما أَلَّا ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حظم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 112. وإن كثيرا بِغَيْرِ بأهوائهم بغير علم إن ربّك هو أعلم بالمؤتدين وذو ظاهر الإثم وباقينه إن الذين يتبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق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 117. مَثَلُهُ مثله في الظلمات ليس بخارج منها 118. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 119. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر فيها